الم م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون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 إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدّهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالا بالهدى فَمَا ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء إمام فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آداء وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ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 كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا منها قبل وأتوب به متشابها وأتوب به متشابها وولهم فيها زوج مطهرة وهم فيها خالدون. لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 ويقطعون ما أمر الله به أيه وصلوا فِي في الأرض أولئكهم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكمتم أموات فاحيكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم يميتكم ثم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماي فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَعَلَّمَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُ فَلَمَّا أَبَّهُ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ لَمَّا قُلْنَكُمْ قَالَ أَلَمَّا قُلْنَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا قُلْتُمْ تَكْتُمُونَ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 ولا تنبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر ما تسوون أنفسكم وتسوون أنفسكم وأتتم تتنون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ